يا أيها الذين آمنوا تقول الله حقا تقاطي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من زورها وسلمما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم لقيبة يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعملكم ويغفر لكم ذنوبكم ويغفر الله ورسوله فقد فهذا فوزا عظيما أما بعد فالنصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يعني كنت حدثتكم قبل من قبل على فضلة شيخ محمد بلاز وأنا نصحت الإخوة تدخل تسمعوا صح مازلنا في هذه الأجواء الطيبة وهذه الأيام المباركة وهذه الأماكن المقدسة الخيارات تنهال علينا محمد بلال بشحمي ولحمي وعظمه وعصبه بس يا رب الآن يعني انا أردت أن يتحفكم ما أدري المفروض أنتم الآن تخبروا لأخوة الآخرين أنا عارف لأنها تأخرت عليكم أنه يأتوا عشان يسمعوا محمد بلال الآن ان شاء الله القراءة بإذن الله الآن هو نعيم نعيم يستذوق القرآن فلازم بقى يسمعك هذا شميين الأمادد هو الآخر فأريد أريد الجميع بس يكون موجود لو سمحتم بحيث النفع هم بدأنا بسورة الحج وقفنا عندها فأنا سأل الله لفعلها أن يحسن إينا وليكم وأن يسلنا ولكم وأنا الله في عليها أن أشكر أعذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فَجِئْتَنِي مُرْجِسًا مِنَ الْأَوْثَانِ وَجِئْتَنِي بِقَوْلِ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ مَن سَكَنَ لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ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 إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِمَّا كَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوُ ولله عاقبة الامور جزاك الله الله خير شيخنا ده في حاجات والله يا من من نجائب من نجائب الطلبه خلاص اتخربت من نجاء من نجاء خلينا نجاء عندهم عندهم اخطاب عندهم اش دخلت انت في الخياله ولا ما دخلتش بس اسرع عليكم البدائل البدائل في التواجد دايما دايما نفعل ذلك ومن ذلك الشفاعيه اكثرهم يحتاجون للذهب على الباب يعني اذا ذهبي قال, قال ان, إن, إن تراب قبر معروف الكرخي كريا الذهب ياخذ بذلك فلذلك هم يحب ياخذون ان احنا متحجبين يعني وهابيين ده فكر في مساله الوهابية محمد بن عبد الوهاب عالم العلماء رحمه الله عليه يصيب ويخطئ ما اصف فيه أخذنا به وما اقترضنا عنه المسألة كلها الميزان كله على كل العلماء يعني يدفع على محمد الوهاب ولا على غيره فالمشكله ان ناس من جهلين فيهم الغلظه وفيهم الجفوه ولو استطاع عدول مؤتمر مازموجدين واهل السنه وجماعه وسط الله المستعان حتى لو كان الذهبي قال بذلك ذهب ايضا عنده انكرات شديده على مساله التصوف و بقى اه به لكن السبكي بسبب بسبب بسبب والنصرات اللي من تيميه تلميذ ملاصق للذهبي اشتد عليه و وأنكر على الذهبي يعني تتكلم في حق شيخي بكلام ما نسوكي سوكي فحل ورجل لو اداب لكن تكلم من اجل من اجل تكلم ايه مش مجرد جدال وخلاص اصلا <دميقى> من زمان فن زابيه زابيه عن زابيه بيحب بيقول الكتب السته بين عينيه اذا اراد أر... إذا اتى بحكم الاراده أ... او اجئت له والدليل الكتاب الكتاب امامه ياخذ كل ايه يضعها في موضع ويقول واسرع الناس انتزاعا للحكم من الدليل هذا الرجل فين صف شوف فين صف الذهبي الذهبي مش, مش, مش حنبلي هو منتمي حنبلي وانظر كيف النص الله بيان طريقه <تصفيق> لكن كنت من البدائل فنحن ننكر على على من يتبهن أحسن الله عليك أبو العيد أبو العيد الشيخ عزيزي موجود والحمد لله الموجود سيدنا الشيخ موجود كده شايد عزيزي أولا كهم الحمد لله هذا فضل الله للإفعاله الله يجب علينا في الجنة أرض يدلع... أمين أمين أمين أمين, أمين. جمعنا الله وإياكم مع, مع النبينا والصدقين والشهداء والصالحين اللهم اجعلني في جنات النهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر مادوم لك ذلك اقول نايفا انه فهمينا تعرف المتيميه اصلا هذا رجل ما خلص ما مخلوق لله هذا رجل خلق الله له لا شيء عن, عن عن اي شيء الا عن الدين متزيك هو كان اصلا اثقل الناس بالمذاهب من اصحاب المذاهب من شده من شده الاطراء عند متيميه و و كم بيقول تنادمته ماذا ندمته فعلى أنني لم أصرف جهدي ووقتي للقرآن لذلك لما مات معي. معي. لما مات... مات كيف في أحد يعرف موت من زميع كيف لما على القرآن الشيء مات يعني نفهم دخل عليه ايه أو... مات. مات وهو بيقرأ يقرأ إن, ان المتقين في, في جنات ونهر في المقعد صدخا عند مليك المقتدخ يشوف انظر الخاتمة ويقال انه بك بكاء بكاء شديد عنه ترك الذي القرآن الذي يطرق القرآن يضيع ملاسخة القرآن والله العظيم نجات ليس بعدها نجات وذلك على كلها القرآن هم خاصة الله صاحب بلغ المرآن يقول لي ابن تميه خرج كثير عن مذهب لا ما خافش على احمد محتمله ده في 930 روايه يعني, يعني حتى روايه مسألة الطلاق في الحيض لاقى روايه عن احمد يعني يا روايه احمد في هو اصلا ابن زمانه يميل في المسائل في مسائل الابادات الشفاعيه على اعتقد انا ما اعتقد هو ميله الاكثر في المعاملات للمالكيه كل موافق للمالكيه ان هو يرى ان المالكيه من افضل مذاهب مساله مساله المعاملات روايه روايه احمد توافق الاثنين حملار روات وفق الاثنين في في الابواب فاهمني حضرتك طبعا بيقعد جدا على مبدا الشفاعيه في المعاملات لان اصول الشفاعيه انها تاخذ ظهر ما, ما في شيء اسمها تنظر للمعاني ولذلك عنده مساله مساله بيع القائم العنب لمن يعصره خمرا اعدل الناس الشفاعه يقولون بالكراهه فقط مغلوم التحرير الله مشت بقى الملكيه هو هنا هنا هنا, هنا هذه المساله طيب نرفض هو طوهم انت اصلا مساله التورق قوه جبنا منين ما انا هم الاربعه متفقين ان التورق يجوز هو خرج خرج عن هم الاربعه في في في وجود في المذاهب هو وافق فيها ان خرج وقال التورق حرام وخدمني من التاثر بوصول المذهب اصلا لان التحير فيها ظاهر فرزق قال بانها لا تجوز وعند طعون قول ابن قول عمر بن عبد العزيز لكن هو نظر لمساله اصولنا دي هو مثلا منسميه يعني هو قال بيخرج عن مثلا حتى بيخرج عن المذهب يعني المذهب لما يتمد الا بعد اصلا بعد ايش بالنسبه للحنابل ما ما هو المردوهه هو... او قفل الباب عندهم المردوهه اه المردوهه قص هو ولا اجلاء صراحه عشان نتكلم حق هو الاجلاء هو الاجلاء, هو الأجلاء. ف فالمساله طبعا المردى المردى كتاب المردوي, المردوي... كم الحق ياخد كل كلام سامي اهو عنده فيه يشوف قابل العادات غير والكتاب كله وكتج... الكتاب كله ما فيهوش ولا حديث يبقى كلنا اخوان في في في مسأل... عشان مسائل مذهب فقط لكن هو بيجمع اسس مدرسه يعني هو اسس مدرسه كامله وهي مدرسه السنه هو سامي بيتكلم عن لما المذهب... اتكلم عن المذهبيه قال لا يحل احد يوم باليوم الاخر ان يتمذهب بمذهبه من مذهب الحديث النبوي الا هاوي اليه ودوباً قال ودوباً زي قصنا عند روقتي عندنا الشرزمة خرجت تتمسك بمسألة المسألة المذهبية تغلو فيها مع ان انا اقول انه مش هيتعلم فقه احد الليما يتعلم على اصول المذهب لكن يتغلو فيها جعلت مجموعة اخوال المتاخرين فوق حديث الناجة السلام صدت المسألة رجل الطيب ده كان مديس بغض المحتاجة التصبية قلت له المسألة كله ايش الدليل مش قالك روح على بيتك وقالك ايش مش قالك ما بدليل ترك الله هكذا المساله اصلا شبه جعلوا الدين في مجموعة اقل المتاخرين, المتأخرين. و... و... و... يا شيخ انت لما ترى في المذهب الشافعي يقول لك بكراهه الحال في حال الله والناس يقول فقط أشرك الرملي الرملي في كتابه طيب بيتكلم عن المساله على على الكراهه ومساله من حال غير الله فقط أشرك هذه على الشرك الأكبر ان هو ان به معظما اياك تعظيمه لله فقط ليش النبي صلى الله عليه قال لهم لا تقولوا ان شاء الله وشد ليش يا رجل ما ما في هنا ما وزع اصلا على الرغم كل هذا الباب اعدلهم قولا في المتاخرين ابن حجر هائي قال المساله التحريم سلام يا عبد الرحمن سلام ابو عبد الرحمن ولا عبد الرحمن ابو, عبد الرحمن. أبو, عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن. لكن هو عايز يسالكم معنا. ما طلعتش نعم. في <تصفيق> ف... يعني هو يعني قال لي اني متى باخرج عماذا؟ الجزائري رفيق ضاع منك ما ضاع يعني غفر الله لك تاتي دائما، غفر الله لك. الغاد المقصود بان انتماء وان كان هو المذهب ايضا عشان انت لو هتتش في النهاية هو حنبلي بس صحيح لا. يعني في النهايه ان, أردت أن تصنف هو انت تصنف انتمه هو حنبلي وان كان اجتهاده راقي جدا ويرجع للمذاهب لكن هل حضرتك تقول انه كان المنذر ك ك ك آ... مصلق؟ لا. لا في النهايه في النهايه هو حنبلي اي هو اذل بن شامل توافقا مع مدى المحمدي لا هو احنا ده اللي بنقوله ده اللي بنقوله عشان كده هما بيقولوا المخلده اللي هما طالعين يقولوا للناس انتوا انتوا اجر عقلك لغيره انتوا ناس متفهموش عاوز تاخدوا التخليده المذا بتسكتوا اللي هما طالعين في هذا الباب اصلا هو يقلق الجوني نفسه قد نحن لا نقلد الشافعي الجوني نفسه يتبرأ من كده يقول يقول نحن لا نقد الشافعي نحن وافق وافق وافق اجتهاد اجتهاده اه يعني فاهم حضرتك يعني اجتهادنا وافق اجتهاده فوافقناه مش مش تخ... ليس تقليدا نعم هم ليش على على اعتماد ااه بيقدموا الدور لا هما بيقدموا نور على مسائل لو لو حصل اختلاف في في تلاقي زي لكن تقديم علميا تقديم رفع شنو ليه انه عنده المختار ده اللي تاعبهم جدا يعني هو يقول ده المعتمد والمختار كذا المختار ده بيعمل ايه بيوافق السنه بيوافق السنه اطلع طلع على المذهب فسر من المساله كل ما السنه تكون خلاف المعتمد الذي ده اخذوا بيه يطلع. يخلص الشيخ البيعاقي نفسه عندما لم لم شمل كلام ابن امام الشافعي في النعافة السنة الأثار يعقب على الشافعي في أكثر مسألة في الصهم وفي الحج وفي الزكاة المخطف عليهم يقول والسنة ألزم السنة أتبعه يسرد الحجة بقول, بقول الشافعي فهو أقوى للمتقدمين حجة على المتأخرين في البلاد المتأخرين كأنهم أرادوا تحجير الواسع وان ما في شيء اسمه انه تطلع تتظلى على الاجتهاد دي مش عايزه مسكته ماشي معلوم طبعا فيتبحر في فروع وما عنده استن في الـ في الـ في الاصول وادي دي هي المشكله عامه ما فاهمين كثير عن كثيره مثلا يعني الحق ان المساله هذه مساله, خطيرة. مسألة خطيرة جدا بان هو بيحاول بي يعظم أقوال المتأخرين سينصبهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم وده اللي بيحدث ده اللي بيحدث لأن الشفائية يقولون التخلي في طرق الناس ومستضل الناس على الكره يقولون على الكره وشوف أنت تعالى الشيء بالحديث هو قال الآن شوف الحديث يقول إيش اتقل ملاعن يعني هذا يستجلب اللعب كيف تكون على القرار؟ تيني هنا الآن كيف هذه المسألة تكون على القرار؟ طبعا طبعا من وجود المزالة بس أتكلم عن تحريف المزن من أعدل الناس في هذا الباب من أعدل الناس في هذا الباب فلذلك أنا أقول من رام علما وأراد إتقنه عليه بالمتقدمين لازم, لازم يأوي إلى المتقدمين في هذا الباب مثل إذا كنت نبدأ في التفسير قال الله تعالى ذلك يعني كل ما ذكر من اعمال الحج الطواف البيت ما قلنا طواف البيت هو ركن وايضا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم احنا قلنا بان الرسول شرع الحج لاظهار التوحيد ولنا فيه اعظم ما يكون لا وبراء هو من الشرك ومن الاهليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم خالف أهل الكفر في كثير من أعفالهم يعني هم كانوا لا يجمعون بين حل وحرم يقولوا نحن أهل الحرم وما كانوا يقفون بعرفة, يقفون بعرفة. فجمع النبي وسلم خلافا لهم بين الحل وحرم وأيضا لما باتوا في مزدارفة ما دفعوا إلا بعد شروق الشمس وكانوا يقولون أشرق سبير كما كما نغير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالفهم قبيل قبيل الشروق يدفع النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة له وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي奔 أبي طالب أن يقول لا يحد هذا العام بالبيت مشرك ولا يطوب البيت عريان فكانت المخالفة أهل الجهلية في هذا الباب لذلك قال الله ذلك الفعلاه ذلك ومن يعظم حرمات الله يقصد ذلك اول ما يدخل دخولا أوليا في هذا الباب من يعظم توحد الله ذلك يعني يعظم الشرق فانق ابي نفسي عنه وقال الله تبارك لا يقبل من العبد عملا قط وفيه شرك قال الله تعالى انا اغنم عن شرك فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه وقال الله تعالى لنبيه وهو سيد الخلق اجمعين والشرك محال عليه ومع ذلك قال الله جل وعلا ولقد اوحي اليك والذين من قبلك لان اشركت ريح عملك ولا تكونن من خاصيرك وأيضا قال الله جل في علاه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا ما كانوا يعملون ولذلك فإن الله جل في علاه قال ان الله لا يغفر أي شيء ركبه ويغفر ما دون ذلك بمثابة الكلام رحمة الله على ابن ثميع هذا كلام لابد أن يقال في حقه أنه بارع جدا في التأمل بارع جدا في فهم الدليل لما يقول بأن الله قال إن الله لا يغفر أي شرك به أنول فعل هنا يعتبر إيش مصدر والمصدر بمعنى إشراك نكرة يعني هنا إن الله يغفر إيش لو قرأتها في سرية فتقال الله لا يغفر إشراكاً. إشراكا فهنا الإشراك هنا نكرة في سياق في سياق لنا في تفيد تفيد العموم لذلك قال ان الشرك الأصغر لا يغفر وهذه مصيبة, مصيبة وطبعا هذا ممكن أن المداخلون يبدعوننا جميعا يقولون يعني ائتونا لمن صال من المتقدمين بهذا التأميرات الخاصة لكي نخلقين في المتقدمين صح الله الحقيقة أن أقول أصلا المسألة جاءت في الحديث وحديث هنا من وحديث ضعيف على أن يسير ذي أشرك فهذا لو لا لابد أن يأتب فالحق أنه الأصل في هذا الباب أن الله جاء ان قال أن الله يغفر أن يشرك به وأنه يشرك به يشرك به إيش لا شرك صغير ولا شرك والشرك كريس وال وال والآية العموم لازمة لها فإن كانت الآية العموم لازمة لها من أراد أن يخرج لابد أن يخرج بيش أن يخرج بذلك أن يخرج بذلك في هذا الباب ولذلك أنه السلام جعل لها كفار مش قال من حلف بالله تولعزة فليقل لا لها الغضاء جعلها كفار في هذا الباب وذلك تفريق بنا من الشيء الأجمع لكنها في الميدان لم يأتي بكفارتها وإلا لم يأتي في المجال الذين اعترضوا فيموا فهما مغلوطا قالوا أذمعنا هنا أنه لو وقع في شرك كما تقول والصحيفة تقع فيها الشرك الأزر لا تغفر إذا نوفي النار لأن النار النار مسؤول للمشركين إذا نوفي النار خلاص أن الصحيفة لا تغفر فيها الشرك إذا نوفي النار يعلم الله أن هذه مسألة وان كانت عويصة لكن التيسير في حلها أعظم ما يكون نقول في الصحيفة الشركة ولا يمحى إلا ما يسب ويبقى الميزان العدل لأنه ما خرج من المله والمحكمات جاءت أن من لم يخرج من الملة هو تحت, إيش؟ تحت المشيئة مشيات مسألة الحسنات والسيئات فإن غلبت حسناته على سيئاته وموجود الشركة دخلت جنة وإن غلبت السيئات والحق أنه نقوله هو على خطر لأن الشركة يرجح أي, أي كفة فإن راجحت السيئات على الحسنات دخلت جنة دخل النار فقد يقال بأن الشرك يغمر في حسن أكبر منه وده أيضا حكمة العدل في المحكمات ارتدائت حطم أن بلتع أتى بكبيرة من أعلى من كبيرة مسألة جثة على النبي لكن غمرت بإيش غمرت بكبيرة وهي بدر قال لا إن الرجل قد صدقك يا عمر أو قال لعل الرجل قد صدقك ان الله اصبر اهل بدر وقال فعلم مشيتكم فتغفر لكم فكبيره غمرت كبيره وايضا في دليل ثاني الكبيره الكبيره الرجل هاجر الى نيبصا فا فاستوجب المدينه ما استطاع ان يبقى فيها فقطع برامجه برامجه فدعى البرامج فسمع يقول صاحبه فمكث تعاما ادعو الله ان يرياني حاله قال فوجدته على احسن هيئه ثم وجدته يخفي من مني يده فقلت ما بك ما فعل الله بك وأنت على هذه الهائية قال وما تخفي من يدك فقال إن الله قال لي قد غفرت لك بهجراتك لرسول النبي صلى الله عليه قال ولكنه قال ولن نصلح منك ما أشتدت من نفسك يبقى إذن قصر النفس كبير لن نعبدك أخروز صح كبيرة كبيرة, كبيرة فلما ذهب شو الاقرار ذهب الرجل برؤيا للنبي فقام النبي ترك الرجل فرفع يديه وقال اللهم و ليديه فاغفر اللهم و ليدي فاغفر اللهم و ليديه فاغفر فالكبير تغم تحتها كبير فهنا بقوله ومن يعظم حرمات الله المقصود بها أصالة هو شرك يعني اساس التوحيد إن الله جل ما خلق الخلق الا لتوحيده فتكون أعظم هذه المسائل أنه قال ذلك الذي خيله قبل ذلك على أنها وسيرة لتعظيم حرمات الله جلال فعلا وأعظمها عدم الهجوم على الشرك لأن كل ذنب خلى الشرك يمكن أن يغطفر لذلك إمام شفعي قال ألقى الله بكل ذنب خلى الشرك ألقى الله بكل ذنب خلى الشرك أي ذنب أي كان خلى الشرك فهو معرض المشيئة وما كان المشيئة الرحمة أخرج إليه من العفاد قال النبي قال قالت عائشه وهذا ورد في مسند احمد مرفوعا انه قالت لله ثلاثه الدوي ذكر منها ديوان في في وذو المشيه وذوال مشيه اقرب الى الرحمه رحمتي غلبت والله رحمتي وسعت كل شيء قال, قال ذلك من يعظم حرمات حرمات الله وهي ايضا على العموم كلها مما كان حراما تعظيما لامر الله جل في فعله ولذلك كان ابن عباس يعني يقول لا مع استقرار ولا صغيره مع مع إسراء أساس أنه, أنه يكون فيها استهانة القلب كلما كان معظما كلما على الأمر عند الله ذلك أما يعظم حرمات الله فهو خير له عند عند رب يعني لا ينتهي هذه الحرمات فهو خير له عند ربي يعني فهذا التعظيم هو الضمير عائد على التعظيم ومنه كما قلنا أصل التحييذ لنما قلنا أصل الأمان أصل الهداية بل كمالها يتوارد على على وجود التوحيد لقول الله جل وعلا الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون هنا الآن هذا او جاء لوحده عندنا هذا دليل على مساله الشرك الاثران صحيح ولا لا بما لانه هو الان لما قال لما قال الصحابه رضي الله قالوا يا رسول الله هذا ممكن يكون لهم في الآخر تعرف؟ يعني قالوا رسول الله وأيضا نظر نفسه نظر نظر نفسه ويدخل فيها المعاصر يدخل فيها مساعد شرك لكن هو وما يدخل فيها أن نسميها شرك يعني هو له طرف مما نستدل به هو طرف مما نستدل به ها نعم ها نعم يعني. فأصلا الطرف الذي نستدل هو القوة في أن نفسه قال ليس لكم ألم تسمعوا طولة طولة الحكيم لابنه يا بني لا تشرك بالله او يا بالله هو هنا شقيطي قال في المرافق اعتقد بان الفعل هنا فسات النهي في سياق انا لا اذكره الان انه ينزل منزله منزله العموم منزله النكه في سياق النهي لتفيد العموم كما سعيد الموظف قال في السياق انا لا اذكره الان انه ينزل منزله العموم فلذلك ده الطرف اللي لنا قال فقال لا ألم تسمعوا قول الحكيم لابنه يا بني لا تشرك بالإبالات تشرك شيئاً إن الشركة لظلم عظيم فجعلها بأسرها على الشركة الأصغر ولا يقرأ عن الشركة الأصغر قد يقال بأن الشركة الأصغر من الظلم الذي نفاهه السلام إنه قال لا ليس كذلك فلو الشركة الذي يخلط فيه صاحبه, صاحبه في النار يعني له امطرف منه لكن الأقوى لأنه في هذا البقاء سيحتاجه قال فهو خير الله عند ربه وقال خير عند ربه أنا أقول الآن هذه مشكلة يعني لا بد أن نسأل فهذا شوصا هذه لابد أن نرى أنه عندما قال ذلك, ذلك على ما مضى في الكلام على أصل التوحيد والمسألة بأسرها على توحيد العبادة وما يعظم حرمات الله هذه عبادة قلب فلما قال عند رب وما عند إلهي لما لا يقول عند الله هذا الشيخ وأنا أريد منهم هم عندكم الآن ال الكلام لما هنا قال فهو خير له عند ربي معن الانقاذ اصلا في الاخره ليس على الربوبيه يعني مدار النجات في الاخره ليس على على انظر على مدار الالهيه وحقا القرآن باثره لما جاء جاء تاسيسا للالهيه يعني جاء بالاسماء والصفات ليجر الناس بها الى ايش الى الالهيه الربوبيه ليجروا الناس بها لانه هم يقرون يقرون بها فنزدهم بالاقرار بتوحيد الالهيه وهنا ايضا لما تكلم قال ذلك على ما يرد على ما من الكلام كله على توحيد الالهيه وقال من يعظم حرمات الله تعظيم القلب هو التعظيم وفعل القلب وفعل القلب عباده القلب ولا عباده القلب ايش اللي فلما قال فوخله عند ربي فقالوا احي لك شوف واحل لك من الانعام جاءت احكام الالهيه الآن. تعبد تعبد صحيح الله لما لما قال عند ورد نشوف اه انا عارف في ناس سريعه الادافات لكن او او دو من المختلف فيه المتفق عليه هي نشات المساله مساله نشات على المناظره في هذا الباب لكن جيد هو فيما ان مظلوم ربك الله اكبر رب لا ياخذ هم قالوا هنا الاقرار بالربوبيه تلزمه اللي هما طبعا ما بيشيلون سيلان لمساله المعينه هم ضبطنا حقا ضبطا جيدا لكن كان لابد ان يكون في امر اخر اكثر من ذلك اه بس هو الحق هنا مساله الصبر عقاب <تصفيق> اه المسألة هنا المساله الصبر عقاب العقاب لا يكون الا بربوبيه مع ان الصبر العقاب مترتب على الالهيه لكن 7 قوة أو الأعقاب للربوبي هي من لوازن الربوبي فجاك وقال خير لو عند رب الذي يعطي أو يمنع يعاقب أو يسيب فهنا المحل والسياق على مسائل مسائل الربوبي هو قدم في السياق التوحيد الالهية وأخر التوحيد الالهية ففي الوسطة التكلم عن البروبي على اساس الثمرة على أساس الثمرة لأنه منحق التوحيد الالهية الذي سيأخذه الربوبي على العطاء والمنع من لوازن الربوبي التي يحدث والصحاب العقاب من الوزم المبينة الهدي لشعلها إذن قاله وخير الله لكم الأنعام أحكام وأحلت لكم الأنعام وطبعا هذه بهمة الأنعام على مسائل الهدي ومسائل الهدي لها الشروط. شروط شروط الهدي وشروط الاضحية يعني السن واجب في هذا, هذا الباب نعم سألتي أنت أجدت الإجابة الثانية أكذا لكن الإجابة الأولى ما كانت أكذا الإجابة الأولى ما كانت هكذا وأنا أقررت بالإجابة الثانية لا الإجابة الأولى نعم قال وحيدت لكم الأنعام إلا ما يتلأ عليكم حنقولنا وحيدت لكم وحيدت لكم الأنعام وحن بينا أن الأكل من من, من, من, من, من من الهج اختلف في العلماء اختلف عظيم جدا بعض العلماء يرى لأنه لا يؤكل من المتعة ولا, ولا من رواية لا يؤكل من المتعة ولا يؤكل من هدي القران والهدي التمتع وصحي الراجح ما طلب ابن عباس كل هدي يؤكل منه إلا ما كان على الكفارة والنظر وغير ذلك هذا الذي لا يؤكل منه وباقي الهدي كله يؤكل منه الضر المكمون نعم العطاء كان ربما نعم أنا قلت أنا قرأت بهذا قرأت بهذا, بهذا, بهذا, بهذا نعم صحيح, صحيح بذاك الله خيرا أحسن الله عليكم أنا أقرأت, أقرأت بهذا طيب إذن نقول قال وأحذت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم وهذا الإسلام متصل إلا ما يتلى عليكم فالتانبوا الرجسة من الأوسان والتانبوا قول الزور قال الله تعالى فالتانبوا الرجسة من الأوسان وهذا وصف للاوثان او جانبا وان عباده الشرك عباده شرك بالله جل وعلا من أعظم الخطايا ومن اكبر الكبائر وان الله جل, جل في اولاد تشرب من شيء تذير بن في تشابير تشلله لا علاقه هو هو يقول انه هذه الايه بياخذ هذه الايه على التسميه سنه ليست واجبه كيف ما يقول في قوله لو على فأولد كل مما لم يذكر اسم الله عليه قال أنه يذكر اسم غير الله عليه وأخذها من آيات فإجتماع رسم من إيش يعني أساس أنه يسمي يذبحون لله للعزة بتسميع غير الله فقالوا هذا المحرم وليس أنه لا يسمي لأجل الشعب واستدلع ذلك بقول العباس في المقال المسلم تسميت المسلم الإسلام وقال لا إيش سموا أنتم وكلوا وهذا ظاهر فذلك كان عدي الله من اسمه التوريخ حقا وهو الأرجح فقط الذي يوقف التوريخ في هذا الباب هو القول الذي يقول ولا تأكل من ما لم يلقر ولا تأكل من ما لم يلقر اسم الله عليه آه. ده ليوقف فشافعي يودعها التوجيه قوي جدا بها دي الآية فشافعي رسول الأوسان ما شوندت الله رضع أنا كلام هذا التوجيه هذا التوجيه من الشافعي هو ليس بعده طور عنده عنده خصائص طبعا عنده ومحمرات الدلاله واضحه جدا لما اقول سموا انتم واكلوا ظاهره جدا وما بعد بس الجن الخلائق طيب فقال ما كانت تسن في, في سنه ليس بواجب ليس واجب ف, ف... فلهذل هم يقولون بالنسبه للتغذيه انا ابدا على زحف رجل لا بشعره العلماء يقولون انه كل كل كل ما بعود ولد لا عليه هذا ال يقوم <تصفيق> بالوس الشرك من أعظم الخطايا واظم الظلم واقرح الذم قال في الشريعه البوليسه ما الاوثان قول الزور قول الزور اختلفوا العلماء على اربعه اخوال فقال ابن مسعود قال قول الزور وشذ الزور وهو ظفر والاصل يبقى على غيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما عندما ذكر اكبر الكبائر قال الا وقول الزور كان كان جالسا فكان متكئا فجلس. كان مبتكا فجلس ثلاثا حتى قال الصحابة قال ليته سكت حتى قلنا ليته سكت جلس. فقال فاجتنبوا قول الزور قال وقول الزور عرضاه وقيل قول الزور هو الكذب هذا تعمين, هذا تعمين. لأنه ما الفرق بين الكذب وشهاد الزور شهاد الزور كذب أيضا لكنها خاصة في الشهادة هو الآن يعمل يؤمن ان كل الكذب دور وهذا حق واعظم الكذب على الله وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن م. انا نقول مع اننا قلنا دائما ان التعميم اوسع ولو بدنا نقول به لكن اللفظة خاص يعني هنا لو قلنا نقول بالكذب كليتا ام نقول بشهادة الزور الان صح انها شهادة الزور اللفظة حاكم اللفظة حاكم يعني الالات الوخرة داعت داعت داعت داعت داعت. نعم طب يستحق بس عبادة اخونا ما العباده غير لثلت نعم ولذلك لما فصلت اتابع هو الحق انه قول زور هو يقول ان قول الزور هو قولهم في الانعام هذا حلال ان هذا حرام ان على الله الكذب قال هذا قول زور هو قول حكم زور فصحيح وهذا الباب وصفي هو قول مسعود اه قول مسعود آه, اه شهاده زور هي فيها على تخصيص هذا باب شهادة الزور قال فليتنبوا الرجل السمنال أوثان وليتنبوا قول الزور سواء هنا أشوف السياق شيخ قول الزور لما يقول ذلك أم أعظم الحرمات لله يأتي بالتوحيد ثم ذلك يبين أن أعظم الحرمات هي الشرك في هذا الباب ويبين لهم النقيس بذلك بعض الأشياء وحلت لكم الألعام على سنهما أحلوا وأحرموا الألعام بالهوى عليكم سمتلك طيب لما يطلع ما يطلع عليكم فيش ثاني وريسه انا شوف يرجع هنا بده ديها كمان اشياء فيرجع بالشركه اللي هو اعظم ما يكون ينزلوه طالع انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انه ظننت ان فيني اعبره خلاص ايه لا ما تقدرش صور انا مره سالتك يا احمد بخصوص يعني اممم قلت لك تبعت حل الاب لا ما لكن توشني عليا لكن انا سمعت عند فرست البنيه كحل قلب قال قالته اسطوره جاءت جاءت سايع ببركان قال قال فشتان ورث من اوتان وادي ثاني بقوله قول زول <تصفيق> طيب نكمل سيدنا حنفه ها انت اه لا نكمل قلنا ان لما خاطب خاتم فشان ورث من اوتان وادي ثاني قول زول عظم أولا حرمات الله فبدأ بالتوحيد ثم بين على ذلك أن التوحيد هو الخير عند الله يرفع له فختم بالأعظم بذديها تتبعين أشياء وهو الكلام على نساء الشركة ولذلك أنت ترى يمكن هذا الشاب, الشاب لأنه بيان على أنه لا يتقيم التوحيد قط إلا بالكفر بالتعوض وأركان أركان, أركان لا إله إلا الله الولى والبر ما يصح حن حول إقرار بالشركة و... ولذلك هو ما من آيات إلا لابد أن يجمعهما مع وهذا لأنه... أنت تعلم أن في الساحة الآن يخرج علينا من يقول بأن الكفر ليس الكافر و... ويرسخ في قلوب العامة أن الكافر هذا ليس الكافر يريد يلسخ هذا الكلام ف... هو يريد هو شوفه ما ليس له ذهن يسحبه من دينه ينسرخ من دينه هذا ليس, لي. ليس مفروضا عنده ما يريد ذلك لكن يريد يبيع الدين عنده يجعل, يجعل الدين ليس له ليس له, أصول. له رسم لكن ليس له تقسيم والتقسيم العام هو هو جلاء التوحيد والتوحيد لا يمكن أن ينجلي الا الا بانهار القصر بحال احوال ليس يعني انا اريد في القراءه مواضع ومن هذا الموضوع نوصل للثاني قول الزور نعم جاء قبله شيء التوحيد وبعده هو استصحاب التفائل في التوحيد احنا التوحيد, التوحيد, التوحيد وقالوا في, في انها في, في, الزور. في الزور بعدهم نقل في الشركه يعني قول ده قولنا في الشركه والايات قبل مايات بعدها كلها منصبه على هذه المساله يعني قد قد يقال قد يقال, يقال, يقال, يقال, يقال ان المساله هنا لما تكلم عن التوحيد تكلم عن التوحيد ولوازمه لان هو كلام التوحيد ذلك الاشاره هنا الاشاره ديش لما دي دي مضى مم. وما مضى توحيد ولا ولا, ولا ثمر التوحيد وامتثال وواجب على واجب التوحيد صح كده وهنا ايضا اتكلم عن شرك ولازم الشرك قول الزور من خصال اهل الشرك ومن لوازم الشرك يعني يعني هو اتكلم عن الزور. التوحيد اتكلم عن التوحيد ولا وازمه عن الشرك كويس ولا وازمه ولا وازمه الجمله بتقول طول وزوره يعني ايه يعني في الكذب وهناك شهاده الزور مقيده في ممتاز في الشهاده السياق منكر منكر من القول من والزور السياق آه. في الظهار فاهمتها الامر يبقى السياق حاكم لأن السياق من السياق للمفسرات وفي الشهاده برضه هو و... و... الشهاده جاء النص فيها وهذه... وهذه هذه هذه ما... اللي... لا انا هفيك بها عشان ترتاح عندما عندما يقر بإله غير الله غير الفناء فقد شهد زورا عايز وره اه شهاده زوره صح ولا كده كده اكتفيت حضرتك كده شاف الله غريبه بيها الله عايزها مش كده يعني هذا بقى تف ام الافطار واياك تدخل الكشف انا انا ساؤمن بالكشف الغريب ده بقى الكشف اس الله لا خلاص لاحظت مره تجربه قال قال شهد على الله جل وعلا ما هذا هذا دي أعظمه؟ جمع اعظمها احسن الله إليك احسن <تصفيق> <تصفيق> متوحات اللي الظاهرة لي أما اللي أنا معرفناش حذرك ويخالي متوحات المكية متوحات المكية كمان أحسن الله لكم قال حنفاء لله غير المشركين غير المشركين قال حنفاء لله أرى التوحيد قال الحنيف هو المائل عن الشركة للتوحيد ولذلك وصف الله بها إبراهيم عليه السلام ولذلك إبراهيم هو من أعلن رأة التوحيد حقا ونافح عنها وأسسها لذلك الله جعلت تخذ أو خليل من أجل ذلك أنا دائما كنت أقصد أقول من رامع لوا فعليه تحقيق التوحيد تحقيق التوحيد يجعل يجعل الأئمة قادة ويجعل لهم قامة ولذلك قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قامتة لله حنيفة ولم يكن من الشهيد سيكون السياح بأتري كأن, كأن السؤال لما اعتلى إبراهيم عرشه المقدمة وكان هو خير في خلق الله وأفضل أنبيع على الإطلاق خلا محمد صلى الله عليه لما؟ لتخفض وحيد ولذلك الله أمر النبي يتبع توحيد يتبع. أضل أضل إبراهيم عليه وانا اتبع منه إبراهيم عليه ها؟ شيء فيه طبعه هنا ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ طلع قال قالت محمد يجأ اتبع منه إبراهيم حنيفة وقدم يشوال أجل أجل أجل أجل مش هولا لا أنا بشوفك في الموبايلات أنا مستمح حاجة هناك لا لا لا لا أجل لا هو بيأزن لا هو بيأزن الموبايلات اداء على كده موبايل سبق اه طيب البرنامج بيوقف على التوقيت بالظبط <تصفيق> والله اه انما ده بيستنى لما تسمع لو لما تسمع من الراديو اه ممكن